آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير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 وَكَذَلِكَ حَقَّت كلَلمَةُ رَبِّكَ على الذيينَ كَفَرُون وَأَهُ أَصْحاب النَّار الذيينَ يَحمِلُون العْشَ وَمننْ حَوولهُ يُصَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُؤمنِونَ بهِهِ وَيَسْتَوفرِونَ للَّذينَ آمَنوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيْهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ انك انت العزيز الحكيم وقيم السئات ومن تق السئات يوما اذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان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 وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كريه الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينيب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 شيء إن الله هو السميع البص